صرَّاطَ الَّذينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ آمِينَ إِنَّ الَّذينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا لَ فُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 مسّته لِيقول لِيقول هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولا إرّجعت إلى ربي إن لي عنده للحسناء. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْتَزَلَ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَجُولٍ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 ربهم ألا إنه بكل شيء